ثم قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون قال ابن عباس رضي الله عنهما للإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين, ولا الشياطين تمسك عنهم فإذا لم يقصر يبقى فلبه في عمى والشيطان يمده في غيه وإن كان التصليف في قلبه لم يكذب فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمل الكافر وجاء هذا المعنى مرقوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زن العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه وفيما في سبق المقرع السابق كله حقيقة لا يزال فيه نوع ضعف في بيان معنى أن الإيمان يزيد بالعمل بل ربما يفهم بعض الناس وربما يكون هذا مقصود الشارع أن كل هذه النصوص وهذه المعاني قصد بها أن زيادة والنقص في القلب فقط أي في الجانب التصديق وربما يفهم من عبارات الشارع هذا التام وللحقيقة تأملت الأمر وجدت أن الكلام محتمل أو أن ما ساقه الشارع هنا محتمل للأمرين يحتمل من المقصود به الاستدلال على قول القدرية لأن المقصود بزيادة الإيمان زيادة اللقين في القلب وزيادة التصديق فقط وأن كون الإيمان يزيد بالاعمال يعني أن الأعمال تدل على زيادة التصديق وأن الأعمال من لوازم الإيمان وليست من ذاته ليست من الإيمان نفسه هذا محتمل حقيقة لكن مع ذلك فإن في العبارات ما يدل على أنه يقصد أن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال وأن الزيادة والنقص ليست فقط زيادة اليقين والتصديد إنما هي أيضا زيادة تشمل العمل بمعنى أن العمل من الإيمان وأن الأعمال داخلة في يسمى الإيمان نعم يقول أن الكرام السابق كله من قوله وأما زياده الإمام من جهة الإجمال والتفصيل إلى آخر ما فرانا يعني يحتمل أن الشارح راد فيها من اتصال لأهل السنة والجماعة ربدا على المرجعة في أن الأعمال تدخل في مسمى الإمام وأنه بها يزيد وينقص لكنه لم يصف عن ذلك إحصاحاً فيما فمثلاً قوله في الصفحة 469 وأما الزيادة بالعمل والتصليق المستلزم لعمل القلب والجوارف هذه فيها اشاره إلى أنه يقصد الاستدلال على مذهب المرجعة في أن زيادة الإيمان بالأعمال لا تدل على أن الأعمال مسمى الإيمان إنما تدل على أن الأعمال مظاهر مظاهر للجانب التصديقي والمعرفي في القلب وأننا نعرف زيادة القلب وزيادة الإيمان ونقصد بلوازمه وهي العمل. هذا وارد لكنه غير صريح ويحتمل أنه يقصد الاستدلال على أن الأعمال تزيد أن الإيمان يزيد وينقص بزيادة في الأعمال ونقصها أي بالعمل والفترق حسب العوامر الشرعية في الحقيقة أنا تأملت المقطع ذا كله أكثر من مرة وجدت أن الأمر فيه غمو وكما ذكرت لكم أن الشارع بالعز في هذه المسائل والتي قبلها وبعض ما, ما يرد بعد قليل فيه اضطراب عنده نزعت الاعتذار للمرجعة الأحناف في حين أنه والله أعلم يميل في حقيقة الأمر إلى مذهبه للسنة الجمعة ولذلك حاول أن توسط لأسلوب فيه اضطراب فكان كلامه محتمل للأمر احتمل أنه يبصد بهذا المقطع كله لاستدلال على أن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال وأن الأعمال مسمى الإيمان واحتمل العكس أنه أراد الاستدلال على أن الأعمال زيادتها ونقصها أنما هي دليل على زيادة ونقص التصديق في القلب وأنها إنما هي مستلزمات فقط أي قراء ودلائل على الإيمان الذي في القلب وأنها ليشت من مسمى الإيمان فإنما هذا في النسبة للمقطع نفسه أما فيما بعده فقد ذكر رأي الفريقين أهل السنة والمرجئة ثم إنه يمين بالانتصار للمذفل السنة في كثير من في هذه المسألة نعم. وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفين على الأخرى والاتراف بسبب ذلك طبعا سبقا ذكرت لكم أن النزاع ليس بلفظين في حقيقة النزاع عقلي و وإن كان لفظيا من بعض الوجوه لكنه من حيث, من من من حيث العلم والاعتقاد ليس بلفظين من الجانب العملي نجد أن النزاع بين أهل السنة وأوائل المرجئة يكاد يكون لفظي من ناحية العملية من ناحية التمر العملية والدليل على ذلك أن المرجئ الأوائل الذين يخرجون العمل بمسمى الإيمان لا يتساهلون في العمل لا يتساهلون فيه ويرون أن الإخلال للعمل معصي وأن ارتكاب منه الله عنه معصي ويثبتون الوعيد الثابت على المعاصي لا يتساهلون في أمر الوعيد أحيانا لكنهم يقولون هذه أي وجوب العمل في الأمور العملية وترك ما نهى الله عنه هذه جاءت بنصوص خارجة عن نصوص الإيمان جاء وجوب العمل ووجوب الترك ما نهى الله عنه بمكتضى نصوص ليست داخلها لا, ليست لا تدل على أن هذه الأمور من الإيمان بذاته إنما هي من لوازل فيقولون الإنسان إذا آمن فلا بد أن يدعن لأوامر الله عزيز وجل ويترك نوره وهذا يقولون اسمه من لوازم الإيمان أو من شروط الإيمان والشرط خارجا عن الأصل كما نقول في شرط الصلاة شرط الصلاة هو من مقدماتها ومن أمور التي تسبقها فيقال مثلا من شروط الصلاة الطهارة لكن ليست الطهارة من أجزاء الصلاة هذا نظير كلام الأحناف والمرجئة في الإيمان فهم يقولون فعلا الأعمال أي لوائل أقصد لوائل الأعمال من مستلزمات الإيمان لكن ليست من الإيمان وهذه شبهة الحقيقة شبهة وليست حجة لأن الأمر يرجع إلى الاستلاح الشرعي ما ورد به كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحاب والسلف لمعنى الإيمان لأنهم وقفوا بمعنى الإيمان على المجلول اللغوي وسيأتي ذكر شبهتهم والرد عليها بعد قبل إذن ليس النزاع في مسألة نزاع اللفظي إلا من جانب السمرة العملية فقط أما من حيث الاعتقاد ومن حيث المعرفة فلا شك أن هناك نزاع عقلي صحيح هذا الشيء الشيء الآخر أننا إذا كنا أن النزاع بين أوائل المرجعة وبين أهل السنة لفظي في الجانب العملي فليس الأمر كذلك عند المتأخرين من المرجع المتأخرون من المرجع تساهلوا في هذا الأمر حتى أنهم أخلوا بكثير من أمور الوعيد لأنهم لما قالوا أن الإيمان هو التصليف قالوا بأن من أعرض عن الأعمال بالكلية يبقى مؤمنا مسلما حتى وإن لم يعمل من الدين بشيء وهذا خلاف الأصل الذي عليه السنة والجماعة وهذه النزعة بدأت على أسنة بعض المعاصرين الذين يقولون لا يكون الكفر إلا بالتكريب القلبي فقولهم هذا هو قول متأخرة المرجع فإن الكفر يكون أحيانا بالأعمال إما عملا وإما تركا فالعراض عن الدين بكلية كفر مخرج عن ملة وكذلك عمل الشركيات وإن كان القلب مصدق مؤمن العمل بالشركيات كفر مخرج عن ملة ولا يصح أن يطال إنه لا يشرك إلا من زال من قلبه الإيمان هذا غير صحيح أي التصديق قد يشرك وفي قلبه التصديق قد يشرك ويظن إنه على الإيمان ومع ذلك يكون عمله محدث ومخرج عن ملة إذن فأصدق الصحير أن الخلاف ليس لفظياً عند المتأخرين من جميع الوجود أما عند المتقدمين فقد يكون لفظي من الجانب العملي لكن ليس بلفظيه من الجانب الاعتقادي العلمي نعم وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياً فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والابتراف بسبب ذلك وأن يصير ذلك ذريعة إلى بداع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم وإلى ظهور الفسك والمعاصي بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي وبهذا المعنى قالت المرجعة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله وهذا باطل حقا هذا الكلام أيضا وما تبعه من تعليقه في الهامش فيه نوع توهيم أو إيهام فقوله أن يصير ذلك ذريع في البداية كما مزمون من أهل الأرجاء هذا ليس على إطلاق كما أن قوله بعد ذلك في السطرين والثلاثة أن المرجئة هم الذين يقولون لا يضر معلمان ذنب لمن عمله وأن هذا باطل قطعا هذا حق لكن ليس هذا قول المرجئة الذين يعنونه السلف السلف يتركون المرجئة على اطلاقين الاطلاق العام المشهور يقصدون به مرجئة الفقهاء الاحناف والاشاعر والما وأغلب الذم الوارد وما ورد في نصوص وآثار السلف إنما هم في الرد على هذا النوع من المرجع وهم الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق والتصديق والقول فقط الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق والتصديق والقول ومن ثم لا يجعلون الأعمال من الإيمان ولا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه ولا يستفنونا في الإيمان أصحاب هذه الأصول الأربعة والخمسة هم المرجع عند السلف أما الذين أشار إليهم الشارح هنا تسمىهم أهل الإرجاء فهم الجهمية تسميهم السلف الجهمية وهم كذلك الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إطلاقا يعني بإطلاق هؤلاء هم الجهمية مرجعة الجهمية وهذا هو الإطلاق القليل عند السلف السلف نعم يطلقون على الجهمية مرجئة لكن هذا قليل وبمناسبته وحسب السياطة أما أن أكثر القذينة رد عليهم السلف من المرجئة فهم مرجئة الفقهاء وأكثر كلام السلف في المرجئة, يعني المرجئة يعينون به مرجئة الفقهاء وأيضا إذا أطلقت كلمة المرجئة عند العلماء فإنما يقصدون به مرجئة الفقهاء أما مرجئة الجهمية فإطلاقهم له قليل ولا يمكن أن يذكر إلا مع ذكر مقولات الجهمية أو بوصف قولهم الشميع الارجاء الغالي والارجاء عند الجهمية ناكد عن الجبر عن الجو. الجبر القول بأن الإنسان مجبور على أفعاله نتاج عنه القول بالارجاء بالضرورة يعني المرجأة الجهمية يلزمه, يلزمه ذلك حتى ولا لم يقولوا به لأن من قال بأن الإنسان مجبورا على أفعاله وليس له أي اختيار ولا حرية ولا قدرة من الضروري أن يقول بأن الإنسان لا يحاسب على أي ذنب لأن المجبور على الذنب لا ذنب له فمن هنا من الطبيعي أن يكون هذا الصنفهم الجهمية ما دام قالوا بالجبر أن يقولوا بالأرجاء الغالب إذن الصحيح أن الذين أشاري لهم الشارح هنا هم غلاف المرجعة وهم الجهبي كذلك المهمش همش بتوهيم أكثر وقال الارجاء المجموم الذي يعد بدعه هو قول من يقول لا يضبن علي ما المعصي هذا ما هم هذا ارجاء يخرج به صاحبهم المله هم مجرد ذنب ثم قالوا عما من لأنه لقولهم لا يضرب معلمان معصية يدخلون فيها الشرك الأكبر يدخلون فيها البدع المغلظة يدخلون فيها الكفريات والجرائم وكل شيء وهذا لا يصح هذا قول مرجع الغلات المرجع الذين هم الجهمين وليس الأرجاء المذموم هو هذا فقط بل الأرجاء المذموم هو قول مرجعة الفقهاء وكذلك قول الجهمية من باب أوله ثم قوله أما من يقول بأرجاء الأمر المؤمنين الوساط إلى الله ولا ينزمه جنه ولا نار ولا يتبرى منهم هذا لا يعد بلعب بل هذا هو البدعة بعينهم إلا إذا فصل هذا فيه إجمال فالصحيح أنه من قال بأرجاء مؤمنين يوم القيامة بعد يعني, يعني عصاة المؤمنين يوم القيامة إلى الله عز وجل فإن شاء عذبهم وإن شاء لهم هذا قوله للسنه والجماعه اما من قال بالارجاء المطلق فهو نتيجه قول المرجئه فان هذا بدعه يعني يقول لا ينزلهم من لا ينزلهم جنه ولا نار كذا لان الكلام مجمل اذا نعود الى كلمه المهمش قوله الارجاء المذموم الذي عدده هو قول من يقول لا يضر مع الإيمان معصية هذا نسع لأطلاقه هذا مذموم فعلا لكن هذا ارجاء الغلاس والمرجع أو هم لكن أيضا من هذا الارجاء المذموم عدم ادخال الآمل لهم سمى الإيمان وعدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه وعدم استثناء بالإيمان إلى آخر وقوله أما من يقول بارجاء أمر المؤمنين العصاة إلى الله ولنزلهم جنة ولا نار هذا كلام مجمل انقصد بهذا وصات المؤمنين الذين يموتون دون ثوبة ففعلا أمرهم الله عز وجل وقوله لا ينزلهم الجنة ولا النار هذا ايضا أمر محتمل أما مصيرهم في النهاية فلا شك إنه لأنه إلى الجنة حتى أولئك الذين يعذبون من أهل الكبائر من وصات المؤمنين إذا لم يغفر الله لهم فإنهم قد يعذبون لكن يعذبون عذابا على قدر أعمالهم ثم يخرجون بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة أخرى قوله لا يتبرأ منهم إذا هذا مجمل كلام مجمل ما معنى التبرأ؟ التبرأ الكامل نعم لا يجوز التبرأ منه لكن التبرأ قدر ما فيه من فسط وعسيان وبدعه هذا أمر ضروري ولذلك هو فعلا الآن قرر منهج المرجع ولم يقارب ماذا بالسنة في هذه الكلمة قوله لا يتبرى منهم ليست مطلطة ليست على أطلاقهم التبرى فيه تفصيل نعم لا يتبرى منهم التبرى الكامل لأن عوصات المؤمنين لهم من الولاية بقدر إيمانهم لكن أيضا يتبرى منهم هم فيهم معصية وبدعة وفسق كل بحسب حاله نعم فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع فبقية الألمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع فإن الشارع ضم إلى التصليق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك طبعا هذا من الأمور التي تحتاج إلى شيء من الرضاح والتعليم وأيضا ربما نعنصر هذه الفقرة لأنه سيترتب على هذه المقدمة التي ذكرها أمور كثيرة ستأتي فيما بعد فلذلك أرجو أن تحضر الأقلام كان سنكتب بعض العناصر الضروية لأنها مقدمات مهمة لما سيأتي فيما بعد من حوار بين أهل السنة والمرجئة حسب السياق الذي ذكره الشعب قوله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإمام لغة مع دلة من كلام الشارع سمه وقال وبقية الأئمة رحمه الله نظرا إلى حقيقته في عرف الشارع هذا كلام يستاجه لكأمور وذلك أن أمور الاعتقاد ليست كأمور الأحكام أمور الأحكام أحيانا قد نجيز إذا اختلف الأئمة قد نجيز في حالات قليلة جدا أن يكون الحق مع القليل مع واحد من الأئمة واثنين والبقية قد لا يصل اجتهادهم إلى الصوام في جيل من الأجيال لا في جملة السلسة لكن في أمور العقيدة لا يمكن أن يكون الحق مع واحد وبقية السلسي قنون جانبه من الحق في أمور العقيدة فلذلك هذا أمر يجب أن تهتموا به في جميع مسائل الخلاف في الأمور التي تعد أصول من الاعتقاد أهل السنة يعرضون هذه الأمور من, من أصول الاعتقاد مسمى الإيمان ودخول لأعمال في مسلم الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانة عدوها من أصول الاعتقاد لماذا؟ لأن خلف فيها من خالف فلما حشدوا فيها النصوص وجدوا وجه الحق فيها في الكتاب والسنة وعظف جدا ولا يجلس لأحد أن يعدل عنه وإن تأول بعض من يتأول ويعدر بذلك فلا يعني أنه يحتمل أن يكون معه الحق لا قد يزل عالم من العلماء ويخرج عن مكتب السنة في أمر صريح بي ولا يعد ذلك من الأدلة على أن الآسلة خلافية مسألة الإرجاء ليست مسألة خلافية بل هي ضدعة وما دامت من العقيدة فإن شذر الإمام بي حنيفة وشيخه حماد ومن جاء بعدهم من من تبعوهم عن عموم السلف لا يدل على أنه مسألة خلافية بل ما دامت في العقيدة ما دام جمهور السلف كما أشار الشارف جمهور السلف بقية الأئمة لهم رأي آخر فيجب أن يكون الحق مع البقية ما دام المخالف قليلا ولا ننظر للمخالف الآن لكن ننظر للمخالف عندما نشات في المسألة وهذا هو الذي ينبغي اعتباره منهجيا من الناقل الشرعي لماذا لأننا نحن نتكلم عن نشأة هذه المقولة هذه المقولة مقولة المرجية نشأت في النصف الثاني من القرن الأول هدي وهذا يعني أن الصحابة لم يقولوا بها ولا التابعون لواعي قال بها بعض التابعين وتابعيهم أو تابع التابعين وليس عجبهم بدأت بواحد فقط قيل أنه ذر وقيل أنه ذر بن عبد وقيل أنه محمد وقيل أذن سليمان وقيل أنه أبو حنيفة وقيل أنهم كلهم كانوا قالوا بهذا القول لكن كل واحد زاد عن من سبقه إذا كان في ذلك العصر ما قال به إلا واحد وواحد أخذه عن واحد ثم اشتهر عنها هؤلاء فإذا المقولة نشأت من واحد هل يعقل أن يكون الحق مع واحد بعد انقراض جيل الصحابة وكبار التابعين أو في عهد كبار التابعين هل يعقل أن يكون في أمر عقدي عقدي المرض الجهادية قد يريد لكن في أمر عقدي هل يعقل أن يكون الحق مع واحد ثم تبعه بعد ذلك لك من ما بعد ذلك تكون هذا الواحد صار له أتباع هذا امر لا يكون في حتى لو كان أكثر المسلمين صاروا أتباعا له لأن هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وقوع المخالف والافتراف أما من شأ القول فهو شاذ والشاذ في العقيدة أجب أن لا يكون فيه دليل على الناس أو على الناس إذن هذا السياق أراد به الشيخ أن ننطف الخلاف في حين أنه فعلا بيّن لنا أن قول أبي الحنيفة رحمه الله في هذه المسألة شذّ به عن ألمه وشذّ به عن السلف وعلى ذلك فالاعتبار لهذا القول من النقل الشرعي هذه نقطة الأولى ثم نقطة الثانية حينما أشار إلى المعنى اللغوي نقول أن المعنى اللغوي ليس حج على صلاح الشرع اللغوي ليس حج على اصطلح الشرعي لأن الاصطلح الشرعي أنر زائد على المعنى اللغوي يدل عليه ثانيا وهو أن الاصطلح الشرعي في كمية كثير من المعاني شرعية التي وردت في الإسلام والإيمان يزيد على المعنى اللغوي يزيد علميا ويزيد عمليا والدليل على ذلك السلاة والزكاة والصوم والحج. والدعاء وغير ذلك كلها لها معاني لغوية محدودة عند العرب ثم الشارع توسع ووضع لها المعاني تتضمن أعمال فالصلاة في اللغة هي الدعاء لكن في الاصطلاح هي الدعاء وزيادة فالصلاة في الاصطلاح ركوع وسجود وأدعية وقراءة قرآن وأيضا توجه معين واستقبال للقبلة فدخل في مفهوم الصلاة ليس مجرد الدعاء المعنى اللغوي بل أعمال أخرى إضافية صارت فيها جزء من الصلاة الشرام كذلك الصيام الصيام لغة هو والإمساك لكن الشرع وضع للصيام معنا آخر هو الإمساك بضوابط وحدود وأعمال بضوابط وحدود وأعمال ما لم تتم هذه الضوابط والحدود والاعمال لا يصل الصيام لا يصير الصيام صيام شيئا شرعيا وهكذا بقيه فرائض الاسلام وكثير من المصالحات الاسلاميه هي الجهاد الاصره في بذل الجهد لكن لا اطلق في الشرف المقصود به في الدرجه الاولى القتال الكفار بالسيف وهي ممكن واحد يبني بيته ويفكر في مصالح المسلمين ويكون انا مجاهد لاني بذل جهدي فاذا لا بد من اعتبار الاصطلاح الشرعي فكما قلنا أن الصلاة معنى شرعيا غير لغوي والحج والصوم وغيرها والجهاد فكذلك للإيمان معنى شرعيا غير المعنى الغواوي هذا المران الشرعي نحدده القرآن السمت إذن الاعتذار لأبي حنيفة رحمه الله بحصل الإيمان بالتصديق على أن اللغة تدل عليه هذا ليس بعذر يعني ليس بعذر في الخروج عن أصل السلس نعم نعذره بالتأول بمعنى لا نبدعه لأنه إمام لكن لا يعني هذا أن عمله صحيح ولا أن قوله غير بدعة بل بدعة ويجب تجنبها الأمر الثالث الأدلة من الشرع على زيادة الألاء أن الأعمال من الإيمان وزيادة الإيمان من قصانه وبقية التي قرها السلف لا تكتص في حين أن أدلة أبي حنيفة رحمه الله غير منها المرجعة على القول بأن الإيمان هو فقط أدلة قليلة جدا باهثة استذالهم فيها فيه اشتباه وفيه ضعف هل يعقل أن نعدل عن الأدلة الصريحة القوية الكثيرة التي كتبها العلماء بالمجلدات الآن تعلم هي في مجلدات أدلة كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من الإيمان وكلها صريحة حيث صراحة بينة مثل حديث شعاب الإيمان أي عيو يمكن نعدل عن هذه الأدلة الصحيحة الصريحة الكثيرة إلى أدلة قليلة مشتبهة للعلماء فيها رد بيّن لا يمكن أما أن توجد أدلة فيه اشتباه فليس الدليل هذه نعم هناك أدلة سيريدها الآن بعد قليل فيه اشتباه لمن لم يرجع إلى قواعد السلف والاستدلان. وفيه اشتباه لمن لم يرد النصوص بعضها لما ضع إلى بعض أما من رد النصوص بعضها على بعض وفسر بعضها لبعض فلا بد أن يتبين له وجه الحق في أن الإيمان هو التصديق وزيادة أن الإيمان هو التصديق والعمل وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان الأعمال تدخل في مسمى الإيمان بكولا ضرورية الأمر الرابع أن هذه الأصاف للإيمان أن يعتبروها أصاف وشرائق أي الأحناف حينما قالوا بأن الأعمال صحيح أنها من لوازم الإيمان لكنها هي أشبه بالأوصاف للإيمان أشبه بالقراء على وجه الإيمان أشبه بالشروط للإيمان والاستوزمات لكن ليست من الإيمان نقول لهم أن هذه الأوصاف ألا ما سمتموها الأوصاف حينما كانت شرق للإيمان وحينما كانت أيضا لا يتم من الإيمان إلا بها فإن هذا يعني أنها بالصلاح الشرعي توسع مفكومها حتى صارت جزء منها أي لعمال صارت جزء منها وسمى الله عز وجل الإيمان وكونها سميت إيمان لأنها تنبني على التصديق والمعرفة هذا من الضروري بدهي لا يحتاج لأن نخرجها من الإيمان تسميت العمال بالإيمان فعلا لأن فيها جزء تصديق الإيمان بمعنى أن من عمل ولم يصدق لا يعتبر مؤمن كذلك من صدق ولم يعمل لا يعتبر مؤمن هم يقولون العكس يقولون من عمل ولم يصدد يقولون من صدق ولم يعمل يعتبر مؤمن لكنه يعاقب على تركه لهوجب نصوص الخارجين وهذا ليس عليه ذلك. هذا كلام عقلي فلسل نعم هذه هم من الأمور اللي أحب فبتنا في شيري ليها لأنها عبارة عن ضوابط سنحتاجها بعد قليل عند سياق قولنا الانحراف والرد عليه نعم الله ان في اللغه عن التصديق تعالى خذرا عن يوسف وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق طبعا هذا هذه الايه وجه الدلاله عندهم غير غير بل العشق هو الصحيح قال في توسع رواه بمن لا يثعلق بقضايا الي من الشرعي يتعلق يتعلق لخبر اخو يوسف اخبر اباهم بخبر ثم قالوا هذا القول فما دخل الخبر الناس للايمان الصلاح الشرعي لماذا يستدلون بدليل يتعلق بالخبر على أمر يتعلق بالاوامر والنواهي الشرعيه الدليل ليش في مكانه هذا امر اذا ليس المقصود في كلام اخو يوسف الايمان الشرعي ولو كانوا يقصدون الإيمان الشرعي قالوا لا ولست وما أنت بمؤمن بنا لكن حينما قالوا لنا عرف أن المقصود الإيمان بخبر وليس الإيمان بمعنى الشرعي الذي هو الأعمال والأمور القلبية التي هي مقتضى الإسلام فالاستدلال هنا ليس بمكانه إنما دليل على أن التصديق سمى إيمان والإيمان يسمى تصليف هذا ما جادلنا فيه السلف ما أنكروا أن الإيمان يسمى تصليف وأن التصليف يسمى إيمان لكن هل الإيمان الشرعي مقتصر على التصليف فقط هذا هو محل الخلاف إذن هم تجاهلوا محل الخلاف استدلوا على ما لا خلاف فيه معنا ثم ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصليف بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله فهو ان يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله ان صدق صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى ليس غيبا وما يفاجئ بهذا الكلام هذا الكلام صحيح اصطلاحا لكن ليس دليلا على أن الاعمال تدخل في مسمى الايمان لان نتكلم عن من الظاهر التي يحكم بها المسلمون يحكم بها العلم أمور الأسماء والأحكام عندما ما يقررها أهل العلم لا يقصدون ما عند الله عز وجل يقصدون الظاهر التي نبني عليها حسب اجتهادنا نعمل بشر فكون هذا بينه وبين ربه مؤمن هذا عمر لا نعلمه لكن كيف نعرف أنه مؤمن وما يعمل ما نعرف المنافق لذلك المنافق لا نجزم بين فاطب لأنه لا نعلمه في قلبي لكن نحكم له بظاهر الإسلام ونقول بأنه مؤمن مسلم لأنه عمل بالظواهر التي هي الإماء أو من الإماء فهذا كلامهم هذا كلام مجمل ليس حجه لا لهم ولا عليهم هنا وليس هو محل الخلاف ولا نتكلم عن مسألة تسمية العدد مؤمن بينه وبين ربه نتكلم عن تسميته أمامنا في أحكام الدن أما الأحكام الغيبية فلا نفترضها كم نقيم على الافتراف أو بالاستراف نعم فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى والإقرار شرق إجراء أحكام الإسلام في الدنيا آه أنا سمع الإقرار شرق يعني هذا كلام صحيح من الواجه لكن فيه إجمال فمن مقصود بكون شرق ان شرق انقصدونا الإقرار شرق بأننا لا نحكم بإسلام المؤمن وبإيمان المؤمن إلا بالأعمال فهذا صحيح فإن قصد أنه شرط يعني أنه ليس من الإيمان إنما شرط زائد انقصدوا بأن الإقرار والعمل شرط زائد عن الإيمان فلا نكرهم على ذلك نقول الإقرار والعمل إنما هو جزء من الإيمان فمن أقرى فهو مؤمن ومن عمل فهو مؤمن في ظاهر الأمر كما أن من صدق فهو مؤمن إذا ألحق تصديقه بالعمل والإقراف إذن الكلمة مجملة هيدا هذا على أحد القولين كما تقدم هذا دليله الثاني استدل الأول بالآية على أن الإيمان المقصود في التصديق ثم جاءوا بكلام أخوتي يوسف مع أن أخوتي يوسف لا تكلمون عن إيمان الشرعي لا يتكلمون عن مور الدين والعقيدة تكلفون عن خبر كذب كذبوا, كذبوا به على أبيهم فقالوا ما أنت بمؤمن هذا في أمر خبر ليس في أمر شعرية أمر الثاني الثاني قولهم الآن نعم. فلأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما طبعا هذا أيضا فيه فيه نظر ليس الإيمان يقومUE ضد الكفر يعني کونونه ضد التصليق يعني عندنا عبارتان مختلفات عندنا شيئ اسمه التصليق وشيئ اسمه الإيمان لا شك ان التصليق من الإيمان لكن الإيمان اوسع من التصليق فعلى هذا التصليق يقابل الكذب الكل ذكريب يقابل على الذكريب والإيمان يقابله الجيحوت أو الكفر فهم خلطوا في لا تدل عليه أو لا يلزم لغة ولا يلزم في استلاح العلماء على قواعده فقولهم أن الإمام ضد الكفر هذا حقيقة مفروض يكون دليل عليهم وليس دليل له نعم. فكذا ما يضادهما وقوله إلا من عكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان إلى اللسان ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزء ولأن العمل قد موضع دليل الثالث قولهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قالوا يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لكن هذا الحد الافتراري في مسرة الإيمان يعني السلف ما أنكروا أن هناك حد اضطراري وحد اختياري فالحد اضطراري يصل إلى حد أن الإنسان يبقى إيمانه في قلبي فقط مثل إذا ما استطاع نعمل لا يكلف الله نفسه إلا وسعه فاتق الله ما استطاعك لو أن إنسان اضطرارا إلى ترك العمال في ظرف من الظروف أو في وقت من الأوقات أو في لحظة تارجه أو في جمل فتنة فإنه معذور حتى لو لم يبقى في من الإيمان إلا التصديق ولذلك حجتهم هنا ليست حجة عامة على أن الأعمال لا تذكر في مسمى الإيمان لأن قوله عز وجل إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان هذا يتعلق في الحد الأدنى من الإيمان عند الضرورة القصوى ونحن لا نتكلم بهذا ولا ننكره بدليل أنه لو ذلك هذه الضرورة وجب علي العمل استدلاله هنا أليس بصحيح لأن هذا الحد الذي ذكرواه هو الحد الاضطرار ونحن نتكلم عن أمور الاستهارية التي أجبها الله عز وجل على الأمة إلى قيام الساعة نعم ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يكتظم لا ننسى إذن الدليل الرابع قوله ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لازال كله بزوال جسد هذا غير صحيح أيضا لا, لا يسلم لهم فالإيمان مركب من قول عمل ومع ذلك لا يزول كله بزوال جزء بل ينقص فالعبارة فيها هي هم. فالمفروض نقول أنه ما دام مركبا من قول عمل فإنه ينقص بزوال جزء نقول له قال لكم أنه يزول كله شبحان الله أبدا ينقص لأن الله عز في كتابه بزيادة الإيمان لأن الأمان يزداد فالذي يزيد ينقص بل وردت في أنصص أخرى الإشارة إلى نقصان الإيمان فقولهم رابعا ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزء هذا يسلم وهذه فلسفة عقلية لا صحة لها بل نقول العكس لأن هذا إلزام ما لا يلزم فإنه الصحيح في العبارة أنه لو ما دام مركبا من قول وعمل فانه اذا نقص أو زال شيء منه نقص ولا يزيد العمل قد عطف عليه هي هذه خامسا نعم والعطف يقتضي المغايره قال تعالى امنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن ايه العطف لا يدل على المغايره من كل وجه والدليل على هذا كلمة الإسلام والإيمان الإسلام إذا أطلق إذا قيل مسلم لابد أن تضمن الإيمان تظاهر مؤمن لابد أن تضمن الإسلام ومع ذلك إذا اجتمعت الكلمتان كل واحد صار لها معنا وإذا افترقتا صارت كل واحد واحدة لوحدة تضمنت الأخرى فكذلك الإيمان والعمل الصالح إذا انفردت واحدة لابد أن تتضمن الأخرى العمل الصالح لا يكون صحيح الا بايمان والايمان لا يكون صحيح الا بعمل صالح واذا جاءتكم الكلمتان في, في سياق واحد في مقام واحد دلت في الواحده على معنى القصد الذين امنوا يعني اعتقدوا اعتقادا صحيحا وعملوا الصالحات يعني عملوا بما اوجبه الله ولذلك السلف فرقوا بين الكلمه اذا اطلقت وبين هذا اذا جاءت في سياق الجمع مع مرادفه والمرادفه فعلى هذا نقول في كلمة آمن وعمل صالحات كما نقول في كلمة الإسلام والإيمان نعم وقد يعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة هذا هنا بدأ يستذل أهل السنة والجماعة أو يذكر ردود أهل السنة والجماعة لكن ردها يعني ذكرها ذكر فيه ضعف وإجمال نعم وقد يعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصليق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان يقصد بهذا أن السلف حينما قال لهم المرجعة لأن الإيمان في اللغة هو التصديق قالوا نعم الإيمان قد يدل على لغة على التصديق لكن ليست الكلمتان مترافذة مترادفتين من كل وجه فالترادف ممنوع يعني ليس بصحيح الترادف الكامل أي أن الإيمان أوسع من التصديق من الناحية الشرعية فلا تحتجون علينا أيها المرجع بكون العرب تسمي الإيمان تصديق وتسمي التصديق الإيمان لأن هذا ترادف من بعض الوجه وكل الكلمات العربية المترادفة لا تترادف من كل وجه لا تتطابق من كل وجه تتطابق لكن تطابق في أغلب معانيها أو في بعض معانيها وكذلك يجمع التصديق وإيمان لا تترادف من كل وجه بل كلمة إيمان أوسع من كلمة تصديق من بعض الوجه فالإيمان يشمل التصديق فالإيمان الشرعي يشمل التصديق وزيادة كما أن الصلاة تشمل الذكر وزيادة تشمل الدعاء وزيادة وكما أن الصيام يشمل الإمساك وزيادة واحد. نعم يصح في موضع فلم قلتم إنه يوجب الترادف مخلقا وكذلك اعترض على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان ومما يدل على عدم الترادف, أن الترادف بين على عدم الترادف بين الإيمان والإسلام ما. أنه يقال للمخبر إذا صدق إذا صدق صدق ولا يقال آمن ولا آمن به من يقال آمن له كما قال تعالى فآمن له لوط فما آمن لموسى الا ذرية من قومه وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام فالاول يقال فالاول يقال للمخبر به والثاني للمخبر ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له وإنما يقال آمنت له كما يقال أفررت له فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدق مع الفرق بينهما ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال له كذبت فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه ولا يقال آمنا له فإن فيه أصل معنى الأمن فإن فيه أصل معنى الأمن والاعتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر ولهذا لم يسف القرآن وغيره لقظ آمن له إلا في هذا النوع ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل, لفظ كما يقابل لفظ التصديق وإنما يقابل بالكفر والكفر لا يخص بالتكذيب بل لو, قال قائل بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبوضك وأخالفك لكان كفره أعظم فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط ولا الكفر هو التكذيب فقط, هو التكذيب فقط بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان ولا اختل خلاصته ان استفلهم بان العرب يطلقون على الايمان التصديق على الإيمان هو التصديق شرعا يكون حتى في لغه العرب فان الذي يقابل الإيمان ليس هو التصديق الذي يقابل الايمان هو الكفر والجحود والذي يقابل التصديق هو الكذب ولذلك إذا قلتم إن الايمان هو التصديق فمعنى هذا أن الذي رد ضد الإيمان هو الكذب وليس الكفر وهذا لا يستقيم وما دمنا قلنا إن الكفر ضد الإيمان فذا يعني إن الإيمان له معنى زائد عن مجرد التصليق لأن التصليق يقابله الكذب في المعنى اللغوي المباشر وإن كان يوجد معاني أخرى للتصليق لكنهم هم فسروا الإيمان على معنى ضيق من معاني التصليق فحشرهم السلف على هذا المعنى وأرادوا أن يزيموهم به وأرادوا أن يزيموهم به فيقولوا إذن حتى على قولكم بأن الإيمان هو التصليق فإن الذي ضد التصليق لغة هو التكذيب وعلى هذا ما أدخلتم الكفر وإن كان التكذيب يتضمن الكفر لكن الكلام على المدلول اللغم ثم إذا قلتم بأن الإيمان هو التصليق فماذا تقولون في في أن العرب يجعلون مقابل الإيمان الكفر والجهود هذا يجعلكم تضطربون في الاسم الوقوف على المعنى اللغوي الذي هو التصديق وقت نعم التصديق يكون بلا فعال أيضا كما ثبث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزني وزناها السمع إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه يعني بالعمل يتم التصديق من قبل. العضاء إلا بالعمل ليس بالنظر أو بالتصديق فقط لأن التصديق لا يكون إلا من القلب نعم وربما يدل عليه مثال وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم وليس هذا نقلا للأقض ولا تعييرا له فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص يقصد بإيمان مفسر في الشرع وهو هذا الدين والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأركانه الستة وفسر الإيمان بأركان الإسلام كلها حديث صحيحة فسّر الإيمان بأركان الستة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة ثابتة فسّر الإيمان بأركان الإسلام الخاصة فإذا الإيمان فسر شرعه حتى ولو قلنا أن العرب قصروا احترام قصروا معنى الإيمان على التصديق فإن للالة الشرعية توسعت في المعنى وضعت للإيمان معانيا عملية وأركان عملية كما وضعت للصلاة والذكاة والحج والصوم والجهات وغير ذلك من المصطلحات الشرعية إذن فمعنى الإيمان مفسر فلا داعية للكلام بعد تسهيل النصف إذا كان الله عز وجل فسر ألم عن الإيمان وفسره له رسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فلا داعية الفلسفة والوقوف عند الدليل اللغم إذن فالإيمان شرعا إيمان خاص مفسر هو هذا الدين بجملته لما فيه الأمور الاعتقادية والعملية لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك واجمع عليه السلام أو فسر الإيمان بذلك واجمع عليه السلام نعم. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من, تغ... من غير تغيير للبيان ولا قلبه بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارع فإن هذه لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم ونقول إن هذه اللوازمة تدخل في مسمى اللقظ تاره وتخرج عنه أخرى أو إن اللقظ باك ونقول يعني أهل السنة الجماعة لا يزال كلام فيه خوف لأنه أحيانا الشيخ ينقل كلام الشيخ الإسلام وكان يقيم بحذفية فيقول نقول وقال وكانه مفريق يرضى على هريق في حين الكلام كله هنا لأهل السنة الجماعة نعم ونقول إن هذه اللوازمة تدخل في مسمى اللقظ تاره وتخرج عنه أخرى أو إن اللخص تدخل في مسمى اللفظ بالمدلول الشرعي وتخرج عنه اخرى بالمدلول اللغوي فياني لوازم لوازم الإيمان وهي العمل ستدخل في مسمى الإيمان مثل اللفظ في المدلول الشرعي وتخرج عنه أيضا في المدلول اللغوي إحيانا وكذلك في المدلول الشرعي أحيانا أو أو إن اللخصة باق على معناه في اللغة ولكن ولكن الشارع زاد فيه أحكاما أو أن يكون الشارع استعمله يقصد في القول الأول ونقول أن هذه اللوازن تدخل في سما اللغة التارة يقصد أن اللغة العرب ليس فيها ما يمنع من أن تدخل أعمال ومسمى الإيمان وهذا صحيح من استقرأ فعلا استقرأوا لغة العرب وجدوا أن العرب ليس عندهم قصر الإيمان على التسليق فقط بل يدخلون بعض الأعمال القلبية والأعمال المرتبطة بالتدين يدخلونها في مسمى الإيمان حتى قبل الورود المصطلح الشرعي فهذا وجه من وجه التسمي والثاني هو الوجه الذي قال به طائفة من السلف قال ولكن الشارع أو إن اللفظة نعم نعم بكرة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما يقول يجوزا نقول لغة إن الله باقي على معنىه اللغوي وهو التصديق مثلا فقط لكن الشارع زاد فيه أحكاما وهي الأعمال والأمور الأخرى التي هي الدين أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي هذا بعيد طبعا وإن كان له وجه من للسبلان بأن إذا قلنا إنه لغة الإيمان هو التصديق فنقول يجوز أن تكون الاعمال من الإيمان مجازا لكن هذا بعيد المعنى اللغوي الوارد ولغه التسع لادخال الايمان ما داما لادخال الاعمال في مسمى الايمان ما دامت الأعمال الأعمال يدين بها الإنسان بقلبه الى الله عز وجل ترتبط المعنى القلبي بالعمل نعم فهو حقيقه شرعيه مجاز لغوي أو يكون قد نقله الشارع وهذه أقوال لمن سرك هذه الطريقة يعني نقله الشارع من الخصوص إلى العموم من الخصوص وهو قصر, قصر إيمان على التصديق إلى العموم وهو تعميم الأعمال وإدخالها في مسمى كل هذه مسالك يعني مفترضة بالرد على المرجعة في تعميم مسمى الإيمان وأنه يدخل فيه, فيه الأعمال وأقواها أن لغة العرب لا تمنع من دخول الأعمال في مسمى الإيمان ما زامت الأعمال مأمور بها شرعا ويدين بها الإنسان لله عز وجل لأن الأعمال الشرعية ليست مجرد حركات الأعمال الشرعية تنبثق من خضوع القلب لله عز وجل تنبثق من جانب التصفيق والتسليم والإدعان واليقين والتقوى والحب والصوف والرجاء وغير ذلك من الأمور الطلبية فإذا كانت الأعمال تمدثقة عن هذه الأمور الطلبية إذن فهنا فهي مرتبطة بمسمى الإمام من الجانبين نعم وقالوا إن الرسول قد وقفنا على طبعا هذا ليس القول لأهل السنة وجمع حتى رغم أنه قال قبل ذلك نقول مع أنه في اجتمال كما قلت لكم أن قول نقول يقصد المرجع لكن هذا بعيد احتمال وارد لأنه ربما يقصد يعني صرف استدلال أهل السنة والجماعة إلى أن يكون في صرف المرجع في هذا كلام الموهم نعم وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خاق الله بل كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم معاذيا له يقاتله أن هذا ليس بمؤمن كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما فقد قال صلى الله عليه وسلم والإيمان بضع وسبعون شعبا فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأدى عن الطريق وقال أيضا صلى الله عليه وسلم هذا دليل أقوى من أقوى أدلة للسنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان شعب وجعل هذه الشعب تشمل الأعمال القلبية وغير القلبية وعمال جواله بل إن الشعب بدأت بعمل المثال وانتهت بعمل الأركاب الشعب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها الأمثل التي ذكرها هنا ويقول إلهي لله وإمارة الأذى مثالين كلها تتعلق بالعمل ومع ذلك سماها إيمان جعلها مثالا على شعب الإيمان وهذا دليل قاطع صريح بيّن على أن الأعمال تدخل مسمى الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين ولا ينطق عن الهوى ولسانه أيضا عربي ولا يتكلم إلا بما يقتضي أو بما يفهمه المخاطبون العرب ولا يمكن أن يكون في لفظه وكلماته إهام وأيضا لسان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الأنسنة بالعربي فلا يمكن أن يرد احتمال في اضطراب الكلام أو في اضطراب اللغة فإذن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الأعمال إيماني وقال الإيمان بضعاً وسبعون شعباً أفضل ما سماه الإيمان قول الله يله وغادناها أي أدنى ما سماه إيمان لما تطلع عن الطريق وهذه الأمثلة كلها أعمال نعم وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم الفياء شعبة من الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقال صلى الله عليه وسلم أيضا البذاذة من الإيمان طبعا الخلق أعمال منه كثير منه أعمال والبذاذة كذلك ترجع للتواضع يعني عدم التكلف في اللباس وهذا أعمال فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الاذى عن الطريق فإنه من شعب الإيمان وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة ومنها ما لا يزول بزوالها كتركي ماقص الاذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما منها ما يقرب ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة ماقص الاذى وكما ان شعب الايمان ايمان فكذا شعب الكفر كفر فالحكم بما انزل الله مثلا من شعب فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله كفر وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أبعق الإيمان رواه مسلم وفي لقظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وروا الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأضغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك فإن المال آخر المتعلقات بالنفس والبذل بالنفس والبدن متوسط بين القلب والمال فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء فلم يكن فيه شيء من الشرك وهو إرادة غير الله وقصده ورجاءه فيكون مستكمل الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل وياتي في كلام الشيخ رحمه الله في شان الصحابه رضي الله عنهم وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ولفاق وطغيان فسمى حب الصحابه ايمانا وبغضهم كفرا وما اعجب ما اجاب به ابو المعين النس ابو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور وهو أن الراوي قال بضع وستون أو بضع وسبعون فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال بضع وستون أو بضع وسبعون ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك وأن هذا الحديث مخالق للكتاب أبو المعين السفي من شوق الماتوريبية والماتوريبية طبعا مرجع وعندما كثير من أهل الكلام المتأخرين من الماثوريدي والأشعارة إذا عارض الحديث وصولهم حاولوا الطعن في الحديث بأي وسيلة استهدفوا إما الرواف وإما الكلام في مثل الحديث أو لجأوا إلى أنه خبر أحاد إذا كان قبر أحاد أو نحو ذلك وهذا منهج متأخر في الأشعار الماثوريدي ليس هو من منهج الأولين نعم طعن فيه بغفله الراوي ومخالفته الكتاب انظر إلى هذا الطعن ما اعجبه فان تردد انظر هذا الطعن ما اعجبه فان تردد الراوي بين ال60 وال لا يلزم منه عدم ضبطه مع ان البخاري رحمه الله انما رواه بضع و60 من غير شك وان الطعن بمخالفته الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه وإنما فيه ما يدل على وفاقه وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب وقالوا أيضا وهنا أصلنا نقف عند هذا الخد ولعلنا أيضا نادمنا أطلنا القراءة نستغني عن قراءة الدرس الثاني ونختم الحديث بالإجابة عن الأسئلة طبعا أطلنا اليوم لأن الموضوع مترابط الصل بين advers صعب جدا لانه موضوع واحد ومتشابك وفي شيء من الغموض والالتباس يقول في صادر 494 قصه اللي بحيث على رجوع عن راي في هذا فهم هذا ثابت عنه ما ادري والله 74000 40000 عن طلع بسرعه والله المعرضات يتعال بحنيفة إنما هي من أصحاب قلنا قال والله أن هذه المعرضات لم تسبق عن أبي حنيفة إنما هي من أصحاب لنعم حكاية من حماد بن زيد حماد بن زيد لما رؤي له الحديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل قال الإمام المو... إلى آخره لنعم لما يقول وأن حماد بن زيد لما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 يقول ذكر ابن رجل في جامع علمه هكم أن الزاني إذا زن وكان مؤمنا فإنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام فإن هذا صحيح طبعا هذا كلام يحتاج لكفسير ما معنى الإسلام يعني يقصد أنه لا يزال حكمه ظاهر المسلم نعم هذا صحيح وقصده أنه انتقل إلى الإسلام بمعنى أنه ظاهر المباطن لا يزال المسلم هذا يرجع إلى التفصيل في معنى لا يزني الزاني كين يزني وهو مؤمن هل يزيل عنه الإسلام الإمام بالكلية ثم يرجع إليه أو يزيل عنه الإمام في هذه المجلسية وهي الإمام, الإمام تحريم الزنا هذه مسألة اختلف فيها العلم خلافا كبيرا ومذكرها في الإسلام ابن تيميم فصل فيها بمعاني كثيرة قال هل سلف أنفسهم فصل فيها في كتاب الإمام فليرجع له يقول ما رأيكم في قول ابن أبي العز في يغيب عن التصديق ثم يعاوده يكتمل أيضا على مسألة ألو التصديق في هذه الجزية أو التصديق في جملة الدين هذه مسألة أيضا وإن كان بعيد كلام ابن أبي العز فيه بعد لكن ربما يقول به بعضها العلم على وجه متكلف وأصل الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعد نبدأ درسنا بعون الله وتوفيقه وقد وصلنا في شرط الصحاوية إلى صفحة أربعمائة وثمانة سبعين نعم فضل وعمر بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلك رحمه الله تعالى وقالوا أيضا وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارع فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء فان تصلي القلب قلب في اعتبارها وكونها نافعه واذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركه ولا شك انه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب اذ لو اطاع القلب وانقاد لن اطاعت الجوارح لا لا اطاعه الجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط يقصد بذلك أن الذين قالوا أن الإيمان يزول بزوال جزء وهم الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص أو طائفة من الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص من طائب من جانب ومن جانب آخر أيضا هو قول المعتزلة والخوارج ليس فقط قول طائب بعض المرجع الذين قالوا أما كونوا يلزم من زوال جزء الزواج كله فهم بعض المرجع وهم أيضا الخوارج والمعتزلة والخوارج والمعتزلة هم عكس المرجع في كثير من الأمور ومع ذلك يلتقون في بعض المستلزمات وبعض الأقوى فهنا يريد, يريد أن يرد على الذين قالوا أن الإيمان يزول بزوال جزء وأنه إذا زال جزء منه زال كله يريد أن يرد عليهم بأن يقول هذا الكلام كلام مجمل فإن أريد بزوال جزء يعني النقص زوال الفرد من يعني الهيئة الاجتماعية يقصد المجموعه إذا قصده أو يقول إنه إذا قلتم إن الإيمان يزول بزوال جزء يعني كله يزول بزوال شيء من فهذا لا يصح قوله فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية يقصد كل الأفراد كل أفراد الإيمان فهو يقول أنه لا يصح أن الإيمان يزول كله بزوال جزء أما إذا أرادوا أن الإيمان إذا زال شيء منه لم يبقى مجتمع فهذا صحيح أي لم يبقى على مجموعه فهذا صحيح المجموع يختل لكن لا يختل كله إن أريد الهيئة الاجتماعية يقصد كل أفراد الإيمان لم تبقى مجتمعة بزواج جزئها فهذا صحيح نحن نعرف أن الإيمان بمجموعة إذا زال جزء منه فإنه لم يبقى سليما للجملة اختل شيء منه بقدر يخال لهذا العمل ولا يبقى كاملا أيضا فإنه ينقص بقدر نقص هذا العمل لكن لا يصح أن نقول أنه إذا اختل منه شيء أو زال جزءه أو ذهب بعضه أن يقال ذهب مسمى الإيمان عن المؤمن أو زال كله بمعنى أنه لا ينعدن بزوال شيء منه بل يبقى أصله حتى ولو كثر النقص فيه يعني لو افترضنا أن النقص في أكثر أجزاء الإيمان فإنه يبقى أصله هذا من جانب وجانب الأخرى لو افترضنا أن النقص جاء من شيء عظيم في الدين كارتكاب الكبائر أو بعض الكبائر فإنه ومع ذلك قد يختل خللا عظيما لكن يبقى أصله يبقى أصله وقد يرتفع مسمى الإيمان أو معنى الإيمان عن المسلم في لحظة ما لكنه مع ذلك لا ينفك عنه مسمى الإسلام ولا مسمى الإيمان إنما قد يرتفع في تلك اللحظة يرتفع الإيمان في تلك اللحظة التي حدث المسلم فيها عارض كان يشك في شيء من الدين أو يضطر باعتقاده أو يحصل له شيء من النزغات العظيمة التي تستوجب زوال الإيمان في لحظة ما لكنه ما يلبث أن يعود بل ربما يتكب من الكبائر والفواحش العظام ما يمكن أن نقول بذلك لم يكن مؤمنا بهذا الفعل تلك اللحظة التي حصل منه ذلك الفعل لم يكن مؤمنا بمعنى أنه لا يستحق أن يكون من من وفى بإيمان من وفى بالإيمان لكن يبقى أصل الإيمان ثابت فعلى هذا فإن قول الذين يقولون إن الإيمان يزول كله بزوال جزءه قالوا لا يصح وإذا كان قصدهم أنه يزول يزول كماله فنعم وإذا كان كان قصدهم أنه يزول بمعنى ينتسلم نعم لكن هذا ليس ما زواله يسمى نقص ويسمى تقصير ويسمى خلل ويسمى عدم كمال إلى آخره من المعاني التي يعبر عنها أهل العلم نعم. والآن لا. سيبدأ في الاستدلال على زيادة أو تقريب زيادة الإيمان ونقص <تصفيق> ولا دلة على زيادة الإيمان ونفسه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا منها قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا هذا الدليل الأول طبعا هنا صرح بزيادة الإيمان وزيادة الإيمان هنا هتت بسبب يجمع بين العمل والمعرفة أو العمل والتصديق وإتلاوة آيات الله زادتهم إيمانا لا شك أنه يزم منها زادتهم يقينا ويزم منها زادتهم عملا لأن من زاد يقينه زاد عمله نعم وقوله ويزيد الله الذين اثدوا هدى هذا الدليل الثاني نعم ويزداد الذين آمنوا إيمانا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاقشوهم فزادهم إيمانا هذه خمسة أذلة من كتاب الله عز وجل كلها صريحة صراحة واضحة لا لبس فيها ولا غموط على أن الإيمان يزيد على أن الإيمان يزيد وأنه يزيد بمجموعة من الأمور القلبية والعملية ليس فقط في الأمور القلبية التصديقية بل حتى في الأمور العملية نعم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم تخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة, زيادة المؤمن به فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة, زيادة مشروع وهل في إنزال السكينة في, في قلوب المؤمنين زيادة مشروع وإنما على الحال هنا أو أشار إلى اعتراض طالبه المرجع وهو أنهم قالوا في الزيادة المذكورة في هذه الآيات في غيرها أنها زيادة باعتبار زيادة المؤمن به أي بزيادة الشرائع قالوا أن زيادة الإيمان للمؤمنين في زيادة ما يرد إليهم من الله عز وجل من أوامر ونواهي وأخبار فكلما زادت الأخبار عندهم بزعمهم زادت الأخبار وصدقوا بها زاد إيمانهم بذلك وكلما زادت الأعمال وصدقوا بها زاد إيمانهم فكأنهم أعادوا الزيادة إلى مجرد التصديق في القلب ثم اجاب على هذا لان قولهم هذا لا يصح وان كان ضمن ضمن يعني الزياده الوارده في النصوص الشرعيه فلا شك ان زياده المؤمن به واقعه بمعنى أن الشرائع تزيد في وقت نزول الوحي وفي وقت نزول هذه الايات كان ان الاسلام أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه اشياء من الاعمال والاعتقادات تزيد في مسمى الإسلام وفي شرائعه وتعاليمه وأخباره هذا عنها صحيح لكن ليس هذا هو فقط معنى الزيادة إذن فالذين قالوا بأن الزيادة زيادة المؤمن به يقصدون به زيادة الأعمال المشروعة قولهم زيادة مشروع كما أشر هنا يقصد به يقصدون بها زيادة العمل. فأرد عليهم بقوله فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع يعني هل جاء تشريع جديد يعني ما جاء تشريع جديد نعم الله عز وجل أمرهم لأن يثبتوا في الإيمان لكن لا يعني ذلك أن أمنهم جاءهم جديد في الدين إنما أراد الله عز وجل أو أمرهم بأن يثبتوا على ماهم عليه فكذلك بقية الأمور ليس فيها زيادة عمل مشروع في الآيات كلها إنما فيها إشارة إلى أن المؤمنين الذين حصل لهم ذلك زاد إيمانهم زاد يقينهم وزاد عملهم وزاد أخذهم بالأسباب وكل مستلزمات الزيادة المعروفة وعلى أقل ذلك أنهم لما قيل لهم أن الناس جمعوا لهم جمعوا لكم، قد جمعوا لكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيد وهذا دليل على أنهم جمعوا بين يقين القلب وبين العمل وهو نطق اللسان في الاحتساب وفي مسألة اللجوء الله إلى الله عز وجل نعم وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ نقرب منهم للإيمان وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فعما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وعما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وعما الآيات التي تتنزل ويزداد بها المؤمنون إيمانا تتضمن العقائد والأمور القلبية وتتضمن العمال هذا الشيء الشيء الآخر أن الله عز وجل نسب الزيادة إلى الإيمان نسبة صريحة لا لبس فيها كما ذكرت إذن فمحاولة تأول هذا الأمر فيه نوعة ومحفل وتكلف نعم وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن القبل وأبو القاسم الساباذي قال حدثنا فارس بن مردويت قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص فقال لا الإيمان مكمل في القلب زيادته ونقصانه كفر طبعا الحديث كما تعرفون لا يصف كما قاله العلم لا يصف فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرقون في شيء من كتب التواريخ المشهورة وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله ابن مسلمة البلخي ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي وزار قطني وغيرهم وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج وقال النسائي متروك وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه في السين لحدثهم بسبعين حديثا نعم إذن الحديث لا بليل فيه ولا يصح استدلال به ولا تكون به حجة للمرجعة كما أن كما تلاحظون متنه تظهر عليه علامات الوضع الله أعلم المتن مركب تماما على عقيدة المرجعة التي ما ظهرت إلا في آخر قبل الأول تلاحظون أن المتن مركب تركيب يناسب عقيدة المرجعة في القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه بقول طائفة منهم ومن المتكلمين بأن نقص الإيمان يعني, يعني الكفر يعني إذا نقص اختل كله وهذا لا يستطيم لا مع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ولا مع ما عليه السلف ولا مع قواعد الشرع المعروفة في مسائل التكفي فإذن علامات الوضع على مثل الحديث واضحة جدا وكفينا في موضوعه كفينا الحديث عنه عن قبل أهل العلم لأن, لأن السند لا يصح أبداً نعم وقد وصف النبي صلى الله عليه هذا الدليل السادس نعم. لأن الأدلة متفرقة نوعاً الشيخ بعد ذلك الاستطراض استأنف الاستدلال على زيادة الإيمان ونقصان عند أهل السنة وجمع وهذا هو الدليل السادس نعم بعد اللياءات الخمس وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النشاء نقصان العقل والدين وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون حب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة وحديث شعب الايمان وحديث الشفاعة وانه يخرج من النار من وانه يخرج من, من النار من في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال ذره من إيمان فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء وإنما التفاضل بينهم بمعاني أخر غير الإيمان وللشان أيضا نخبر الأمور على تتخيبها يكون الدليل الإشارة إلى حديث شعب الإيمان الدليل السابع وحديث الشفاعة الدليل الثامن والشاهد من حديث شعب الإيمان معروف سبق إيراجه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الإيمان لضعون سبعون شعبة وفي بعض الرواية بضعنا ستون ثم ذكر أعلاها وأدناها وهي من الأعمال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إما قطل عن الطريق وهي كلها أعمال فعلى هذا فأن الإيمان يشمل الأعمال وأنه أيضا يزيد وينقص لأنه ذكر أدنى وأعلى فالأدنى الأعلى إشارة إلى الزيادة والأدنى اشاره إلى النقص وأن شعب الإيمان كذلك تتفاوت بين زيادة ونقص ثم كذلك حديث الشفاعه ذكر أنه يخرج من النار من في قلبه ادنى ادنى مثقال ذره وفي بعض الروايات ثلاث او في بعض في سياقه الحديث ثلاث مرات ادنى ادنى ادنى مثقال من الايمان لأن الحديث ورد متدرج ادنى مره ثم ادنى مرتين ثم ادنى ثلاثه ذكر الثالثه منها لانها تشمل او تدل على المقصود بشكل اوضح فدل على أن الإيمان له أدنى وأدنى وأدنى من أدنى مما يدل على أن الإيمان فيه زيادة ونقص لا شيء ما مثل الإيمان بالحبه وبنص الحبة وبالذرة وهي تتفاوت في الزيادة والنقص وعلى هذا فإذن هذا يعتبر أيضا الدليل الصريح على زيادة الإيمان ونقصان نعم وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا هنا بدأ يستجل بأقوال السلام على أن الإيمان يزيد وينقص ذكر منها الدليل الأول قول أبي الدرداء نعم منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداده وأم ينفقص وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه فلموا نزد إيمانا فيذكرون الله عز وجل وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها وكان معاد بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن, اجلس بنا نؤمن ساعة ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وصحى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان إنصاق من نفسه والإنفاق من اكتار وبذل السلام للعالم ذكره البخاري رحمه الله في صحيحة وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق فيما سيأتي سيذكر أو سيشير إلى أقوال المرجعة أو استدلالات المرجعة إن صحة تعليف والرد عليها طبعا هو هنا أشار إلى الرد مباشرة كأنه بذلك ضمنها البراهين أو أدلة المرجعة فبدأ بالأول وهو أنهم زعموا أن عطف العمل على الإيمان يقتض المغايرة أن العمل غير الإيمان وسيرد على ذلك نعم وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتض المغايرة فلا يكون العمل في مثل قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحه آمنوا وعملوا الصالحه فكانهم قالوا بأن من ان ان العطف عطف الصعن الصالحات على الايمان يدل على انها